وَاَيَا كُلَّ مَنْ سَادَ إِلَّا جَنَّ كَانَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ سِيرَهُ الَّذِينَ يُؤَشِرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِذَا جَاءَ النَّبَأُ إِذِ النَّبِيُّ يُشَاهِدُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِذَا جَاءَ النَّبَأُ أُولَئِكَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَاهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا الظَّبَاءِ مَا لَهُمْ تَرْمِي وَقَوْمٌ إِلَّمَّ كَذَّبُوا سُوءَ أَرْقَانَ சிவீனிமா